من الوقت تفيدوا التفديل فكيف اختصم يصح أن نقول زيد زيدا عمرم لا يصح فكيف اختصم الاختصام يعني اشتراك ام لا اشتراك فكيف نقول التفديل وامتناعهم من ان يعطيهم في ذلك بالفاء هل يقولون اختصم زيدا عمرم ممكن هذا غير ممكن لأن معنى اختصام يأبى ماذا يأبى التفديل أو بثم لكونية للترتيب فلو كانت الواو مثلهما لم تنع ذلك معها لم تنع معهما والفاء للترتيب إذا قيل جاء زيد فعمهم فمعناه أن مجيء عمر وقع بعد مجيء زيد بغير مفله فمعناه أن مجيء عمر وقع بعد مجيء زيد بغير مفله لكن كم هي هذه المفله بغير مفله ننظر قال فهي مفيدة لثلاثة أمور يعني على ثلاثة المثال قرأ أبو حذيفة. فا ابو الحسن يعني مباشره بدون مهلا ام لا تراه ابو حديث فا ابو لما انهى هذا قراءته بدا الثاني بقراءته بدون مهلا اما اذا قلنا ثم يعني يوجد ماذا تراه ومهلا لكن يذكرنا مثالا الان ليبين لنا ان المراد بالمهلا ماذا فهي مفيده لثلاثه امور التشريك في الحكم التشريك في الحكم التشريك ماذا وماذا؟ التشريك المعطوثي المعطوثي عليه نعم ولم أننبه عليه لماذا لم ينبه عليه؟ لأن في الأصل هو يذكر لنا حروف العطف أم لا؟ حروف التي تعطف ما بعدها على ما قبلها وهذا العطف للتشريك أم لا؟ للتشريك في الحكم في أي حكم يا أخوة؟ في أي حكم؟ نعم في ما ذكرنا. في ماذا الاطراضي والتنكير والتنكير, والتنكير, والتنكير, والتنكير والتنكير طيب وتعقيب كل شيء بحسبه حال جنوبين وتعقيب كل شيء بحسبه تعقيب كل شيء بحسبه كل بغير غير مهلا ها؟ يعني يأتي عقيبه كيف يأتي عقيبه كل شيء بحسبه فإذا قلت دخلت البصرة فبغداد رجل يأتي العراق أو أنت تساكر من تكريك تقول دخلت, دخلت البصرة فبغداد أو دخلت بغداد فبغداد سيد يا يعني بعد خروجكم بغداد مباشرة بلا مهلة دخلت البصرة أم المسافه بينهما خاطفا في زمنهم أيام على الأقل يومين نعم لكن هنا يطوح أن أقول فالبطرة بدون مهلة ماذا يقصد بدون مهلا هنا؟ يعني يعني ما،, ما ذهب الى مدينة اخرى او ما اخر نفسه مباشرة خرج من هذه وتاخر الى ثلث وكان بينما ثلاثة ايام ودخلت بعد الثالث فذلك تعقيب في مثل هذا عادة تعقيب في مثل هذا عادة نعم على سبيل المثال يبعثك المدير دائرة يبعث احد الموظفين الى بغداد والموصل لما نقضيه يعني النهمته وحاجته في بغداد يسافر فورا إلى الموصل ويرجع يقول دخلت بغداد فالموصل صدق أم لا صدق ولا يحسب عليه ماذا لما سافر الطرير فذلك تعقيب في مثل هذا عادة فإذا دخلت بعد الراجع أو الخامس فليس بتعقيب ولم يجز الكلام وللفاء معنا آخر وهو التسبب وهذا مهم في المسائل الفقهيه والأصولية وكذلك العقديه في باب الاحكام الشرعيه من الأدلة يعني بهذه الفاء وللفاء معنى اخر وهو التسبب كيف وذلك غالب في عطف الجمل نحو قولك تعالى فتجد اذا نعرف ان الهاء فاء السببيه يعني أن سبب سجوده السهو زنا فرجم نعم سرق فقطع وقال تعالى فتلقى الاله من ربي كلمات فتاب عليه أي بسبب توبته، سبب قبول توبته، لأنه سلقة من ربه كلمات، فقاله لنا وتاب الله، وإذا على ذلك التغيير للرب في جواب الشرط، نحوم من يأدني فإني أكرمه،, أكرمه. إذا إكرامه إياه، يعني سبب التبب ماذا، سببه ماذا، ماشي. ولهذا إذا قيل من دخل داري فله جرهم إذا قلنا فله درهم يعني أن السبب يعطيه الدرهم لمن يدخل هو يقوله سعر أما ما إذا قال من دخل داري له درهم يكون إخبارا لا يكون إنشاءا يعني من دخل داري له درهم كانها تخبر المخاطب أن شخصا دخل دارك وله ماذا وهو يحمل معه درهما يملك درهما بدون ماذا بدون فاعر إذا فاء تزيد السببية أفعل أن اتحقاق بالدرهم بالدقول ولذلك لمساق ثمل ذلك فاحتمل الإقرار بالدرهم له وقد تخل الفاء العاطفة بالجمل عن هذا المعنى تقوله تعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدا والذي أخرج المرعى فجعله غساء الذي خلق فسوى هل الفاء هنا هذه سببية يعني هل التسوية تغبها الخلق خلقه لذا سوى قلنا سهى لذا سجل سرق لذا قطع وان هنا أيضا خلق لذا سوى م? ليس السببية طيب أقول. قال وثم للترتيب والتراح وما معنى ثم يا فانكوات سمى يعني هناك وي. وثم الفرق بينهما من جهه الاصلاح هذا من جهة المعنى حسن طيب ما الفرق بينهما من جهة عرائضية؟ هذا كتعريف، هذا حرف وذاك ضرب جهة عرائض. فلذ لا محل له من هالأعراف. طيب. طيب إذا قيل جوع زيد ثم عمرو، فمعناه أن مجيء عمل وقع بعد مجيء زيد بمهلة. أن مجيء عمل وقع بعد مجيء زيد بمهلة. فهي مفيده ايضا لثلاثه امور اتشرف في الحكم ولم أنبه عليه لوضوحه ولم أنبه عليه و التكريم و التراخي قال تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا الملائكه فقيل التقدير خلقنا اباكم ثم صورنا اباكم فهل في منهما ما معنى هذا لماذا ترى ايه ايه نحن هكذا خلقنا لما يخلق الله جل وانا تبطوني امهادنا اذا من المقصود؟ ادم ايه التراحي خلق ادم وحتى للغاية والتدريج معنى الغاية اخر الشيء ومعنى التدريج ان ما قبلها ينقضي شيئا فشيئا الى ان يبلغ الى الغاية ان ما قبلها ينقضي شيئا فشيئا إلى أن يبلغ إلى الغاية إلى الأخير. وهو الاسم المعصوف ما هو الغاية وما هي الغاية الاسم المعصوف ولذلك وجب أن يكون المعصوف بها جزءا من المعصوف عليه لعبارة الأدق. وجب أن يكون المعصوف بعضا من ما قبلها بعضا من لا جزءا هناك طرق بين الجزء وبين البعض يقولنا قلنا قدم الفجاز حتى المشاث قدم الفجاز حتى المشاث المشاث بعض من الفجاز لا جزء منهم لا جزء منه. الجزء يعني كأن هناك شيء واحد تجزئه تقطع له ماذا قطعه أو جزءا طيب قلنا ولذلك وجب أن يكون المعفوث بها بعضا من المعصي عليه. إنما تحقيقا لقولك أكلت السمكة حتى ماذا رأيتها؟ طيب هنا جزئية ممكن أن أقول جزء أمله؟ لا؟ عرف؟ نعم. قلنا جزء الآن أمله. سألت طيب إذا قلت الجزء يكون ماذا تكون ماذا عقسم طيب ما قبل حتى أكلت السمكة حتى رأسها إذا جاءتها حق جرم لا لن إذا هنا ليست؟ جزء ليس حرف عطف لكن الرأس جزء ام لا جزء اذا ماذا حرف عطف واذا قلنا حرف عطف فتعطف ما بعدها على ما قبلها وقلنا من احكام حتى وسائل حروف العطف التشريك في الحكم فأين التشريك في الحكم ان نقول حتى رأسها اكلت السمكة ما يعراب السمكة رحم الله اكلت السمكة هو ما اكلت أحسن منصوب. إذن حتى رأسها رأسها أيضا ماذا منصوب؟ مصوب مصوب على ماذا؟ على السمكة أو تقديرا تقوله القى الصحيفه كي يخصص صرح له وزاد حتى نعله ألقاها نعم يعني ألقاها ليش؟ فعطف نعله بحتى حتى نعله وليس جزءا مما قبلها تحقيقا لكنها جزء تقديرا لان معنى الكلام القى ما يثقله حتى نعله طيب قلنا ماذا متى يستقيم هذا لا نحتاج الى تحقيقا أو تقديرا بدل ما نقول جزءا نقول ماذا نعم لا للترتيب حتى للغايه والتدريج يعني اولا القى ماذا الصحيحه ثم ماذا يعني أو حتى نع له. إلى أن وصل به ماذا إلى أن أقمن عن عن تدريج لا للترتيب زعم بعضهم أن حتى تفيد التدريج كما تفيد السم والفاع وليس ذلك وإنما هي لمطلق الجمع كالواو يشهد لذلك قوله عليه الصلاة والسلام كل شيء بقضاء وقدر حتى العز والخير هل صحيح نعم صحيح حتى العجز والكيس وأحيانا يعني لما أقرأ هذا الحديث يصيبني ماذا نوع من الحزن حقيقة لان حتى العجز قدر فمن كتب الله عليه ماذا العجز والكسل مشكلة مصيبه نسأل الله العافية لكن لما أفكر نقول لا يرد القدر إلا ماذا إلا الدعاء فمن يدعو يرضى الله جل وعلا الكيسة والتكاء والإخلاص الله ينفقنا ولا تتيب بين القضاء والقدر كل شيء بقضاء وقدر حتى العدل والكيت طيّعي ولا تتيب بين القضاء والقدر وإنما التتيب في ظهور المقضيات والمقدرات. ما ذا من هذا المساء نعم نعم Thank <laughs> you. لاحد الشيئين او الاشياء مفيدة بعد الطلب التخيير ما يعرف التخيير بالصراحه نعم احسن مفعول بهني مفيده مفيده للتخيير بعد الطلب هكذا لاحد الشيئين او الاشياء مفيده التخيير بعد الطلب أو الاباحه وبعد الخبر الشك او التشكيك مثال هذا لاحد الشيئين قوله تعالى قالوا لبثنا يوما او بعض يوم طيب هنا ماذا في ماذا تخير تشكيك لانه بعد ماذا بعد الخبر ليس بعد الطلب ان كان بعد الطلب فللتخير او الاباحيه ان كان بعد الخبر ف للشك التشكيك نعم قال لدننا لدننا خبر انطلق خبر فاذا اخبر وذكر في خبر او فلماذا قل قال كذا او كذا قال كذا او كذا ما معنى هذا تشكيك قال كذا او كذا النبي لكن اذا قلت لك قل كذا او كذا على تخفيف هذا تخيير يعني مباح لك هذا وحالا إذن بعد الطلب للباحة والتخيير وبعد الخبر للتخيير نعم ولي أحد الأشياء فقط طارطوا بطعاموا عشرة مساكين من أو ما تطعمون أهليكم هم كثثموا تحرير القبر هذا طلب أم لا؟ طلب من تشكيك طلب إذن تخيير ولكونها لأحد الشيئين أو الأشياء امتنع أن يقال سواء علي اقمت او قعدت لا انتناعا يقال سواء علي اقمت او قعدت لان السواهن لا كنت فيها من شيئين لانك لا تقم علي هذا الشيء هم هذا السلام ايه أين الشيء الواحد؟ ها؟ لا بد أن تكون بين أمرين بين شيئين، ولا أربعة معانين معنيان بعد الطلب، وهما التخير والإباحة ومعنيان بعد الخبر، وهما الشك أو التشكيك والتشكيك. فمثال على التخير تزوج تزوج أمر، هندا أو أختها تخير، وللإباحة جالس الحسنه أو ابن سيرين. إباحة طيب لأنك في الزواج تختار عمله للتخير والفرق بينهما أن التخير يأبى جوازا تلعي بين ما قبلها وما بعدها والإباحة لا تأباه لكن كانت هذا ولا في الإباحة أما في التخير إما هذا لا. ألا ترى أنه لا يجمع بين تزوجين عند الاضطرار ولو اجالس الحسن والسيرين جميعا ومثال على الشك قولك جاء زيد او عمرو اذا لم تعلم من جاء منهما ومثال على التشكيك قولك جاء زيد او عمرو اذا كنت علما بالجاء منهما ولكنك ابهمت على المخاطبين انت شك في الخبر وامثله ذلك من التنزيل كثير منها قوله تعالى وتتبارتوا اطعام عشرة مساكين من اوساطنا تطعمون اهليكم او فستسمون أو تحرير رقباء هنا إباحا تخير تخير لا تشمع فإن أولا الجمع بين الجميع على اعتقاد أن الجميع هو الكفار وقوله تعالى أو بيوت آبائكم وقوله تعالى لبثنا يوما أو بعض يوم وقوله تعالى وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين هنا وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين شك شكراً ادري شك ام تشكيك لماذا احسنت وما يشك ومرة أحد الزعماء الزعماء العلمانيه بدل بهذه الايه على ان انبياء الله ايضا ما كانوا على يقين كانوا يشكون احتمال ان يكون الحق عند المقابل هذا في مقابلة الحوار لا أن تحترم رايه المقابل قد يكون الحق عنده نعم لكن نقول هذا اتهام باطل ما كان يشك وانما يشكك احتقارا بهم وإلا فهم على ماذا على بين وعلى هدى وعلى يقين من امر دينهم قال وام لطلب التعيين بعد همزه داخلة على أحد المستويين مستويين نكمل و طلب لطلب التعيين بعد همزه داخلة على أحد المستويين تقول أزيد عندك ام عمر إذا كنت قاطعا بأن احدهما عنده ولكنك شككت في عينه لطلب التعيين ام لطلب التعيين ازيد عندك ام عمر تريدا يعين لك ولهذا يقول الجواب بالتعيين لا بنعم اذا قلت قال لك أزيد عندك ام عمر قلت نعم هذا ليس يجواب محيح لا يجواب زيت أو عمر ولا يسألك عن وجود أحدهما يعلم يقينا أن أحدهما موجود عندك وإنما سألك عن تعيد لا بنعم ولا بلا وتسمى أم هذه معادلة لأنها عادلة في الهمزه في بها نعم ألا ترى أنك أدخلت الهمزه على أحد الاثمين الذين اتوى الحكم في ظنك بالنسبة إليهما وأدخلت أم على الآخر ا زيد داخل على زيد وأم داخل على عمر ووصفت بينهما ما لا تشك فيه وهو قولك عندك وتسمى ايضا متصله لان ما قبلها وما بعدها لا يستغنى باحدهما عن الاخر واضح طيب أزيد زيد عندك ام عمر لماذا عمر مطوا يا اخي وليد على زيد بماذا المطوه بام اذا أم عاطفه تفيد التشريك الحكم هذا لا ينبه عليه لوضوحه لكن المعنى هنا معنى أم طلب تعيين بين شيئين متساويين. طيب ولغرضي عن الخطأ في الحكم لا بعد إيجاب ولغرضي عن الخطأ في الحكم لا بعد إيجاب ولكن وبل بعد نفي لكن وبل بعد نسل ولطرط الحكم الى ما بعدها بل بعد ايجاب هذا من الحكم للدت القادم لاهمية هذا يتعلق بالبلاغة اسلوب القطر اسلوب القطر هذا الحمد لله والسلام رسول الله لا رسول الله فيه. عن القضاء في الحكم لا بعد إجابة وللرب عن القضاء في الحكم لا بعد إجابة ولكن وبل بعد نفس، ولكن وبل بعد نفس، ولفرض الحكم إلى ما بعدها بل بعد إجابة أنا رموز. كيف نحن الروم هذه نقول ان العطف ببل ولا ولا وسيله من وسائل القصر عند علماء النحو ان العطف بلا وبل ولكن وسيله او طريقه من طرق القصر عند علماء النحو طريقه من طرق القصر عند علماء النحو امش تأجن في تدريس هذه المادة خلية هميئتك طيب يا عبد. قلنا ماذا؟ ان العطف نحن الان في باب ماذا؟ باب العطف وصلنا الى العطف بهذه الحروف الثلاثة لا وبل ولكن قلنا ان العطف بهذه الحروف الثلاث طريقة من طرق القصر عندما عند علماء المحر وما معنى القصر يا عبد القصر او القصر لغة الحبب لغة الحبب والصلاحاً اثباته حطم لشيء ونفيه عما عدا اثباته حطم لشيء ونفيه أي نفي هذا الحطم عما عدا هذا الشيء وطرقه أربعة أروحه أربعة واحد واحد النتي والاستثناء لا إله الا الله ثاني إنما في اكتب عليه في الاولى ما بعد الله فالمخصور عليه هذه صائدة حظيمة المخصور عليه في الاولى ما بعد الله وفي الثانية المتأخص الثالثة هو المقدّم. الثالثة هو المقدّم. وفي لا وما قبلها. في الأسيرين ثم ما بعدها ما المقصور عليه قائدة الحصر المقصور عليه في الطريقة الأولى ما بعده. لا إله إلا الله يعني لا يمسك باحد كائنا من سائل الا لموصوف واحد وهو المقصور عليه وهو ما بعد إلا خطرنا الالهيه خطرنا صفه على موصوف طيب في الثانيه ثم يكون مؤخرا انما, إنما انت بشر وإن المقصود ها أنت يعني أنت لا شيء إلا شيئا واحدا وهو ماذا أنت يعني هناك ماذا أشياء أخرى صفات أخرى ملج إله لا إما ما أنت بسعظ نعم فلنما أطي إلي أنما لا الآية الأخرى قل إنما انا بشر مثل انما انا بشر مثل انما انا بشر ان قصروا ماذا إيه؟ انا على البشريه طيب يا اخي فذلك نعم قصر مصوص هذا قصر مصوص على قصه اول قصر سفك على مصوص طيب يا اخي قناه في الثالثه المتحرك وعلى الله ستركه اين المقصور عليه الله على الله يعني ما بعد على الله مقتول على على الله التوكل فليكن على من فليكن على الله وحده وصيلة ما قبله المقتول عليه ما قبله جاء زيد لا عمرو جاء زيد لا عمرو إذا افلسنا المجيء لمن فقط وقد قصرنا المجيء على زيد ونسيناه عن عن عمر وفي الاخيرين ما بعد حماه بل ولكن اين المقصور عليه ما بعد بل ولكن ما نجح محمد بل خالد حصلنا قصرنا النجاح على من على خالد ما نجح محمد ما الأرض متاحه وثابته بل متحدثه نعم وارتاح وأيضاً ان إن على مقص على مقص قيّة إنما الله إله واحد إنما الله إله واحد ما هو؟ إن المقتصر عليه ماذا تقولون؟ نحن في انما عليه في إنما يكون المخصور علينا إذا إله هو المقصور عليه إنسا إذا إنما الله إله خفرنا خطر, خطر موطيس في خفر خطر في خفر أي ما الله إلا إله الله لكن لا تجن ان كل من ما تعبدونه تعتبرونه ماذا إله وتعبدونه نعم أو تعتقدونه, أو تعتقدونه تعبد الله. لا قطر ابتكة في موطوح واحد وهو ماذا اله واحد لاحق نسي ماذا نفس التسليك والتعدي خيرا ان شاء الله الان يا اخوه انظروا قال حاصل هذا الموضع ان بين لا ولاة وبل اشتراكا وسراقه فان اشتراكها فمن وجهين احدهما انها عاطفة لا ولا تمو بل نعم ليس الفخر بالمال بل